Falahatul Mu'minun, dan al-Mu'minatul Mu'minun, dan al-Mu'minatul Mu'minun, dan al-Mu'minatul Mu'minun, dan al-Mu'minatul أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان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 لِيَجْعَلَ عَلٰى مَنْ يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيْدٍ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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم